بسمِل الرَّح مانِ الرَّحيم بسمل الرَّح م ن الرحيم إِأَن زَناه في ليلَ القَدْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ تنزل الملائكة والروح فِيهَا بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من رسول مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَدْعُو طَائِفًا مُطَهَّرًا فِيهَا, كتب قيمة فيها كتب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْثُوا الزَّكَاهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصَينَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا من أهل في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية <تصفيق> إن إم الذين